وَضَرَبَ اللهَّهُ مَثَلَ قَرِيَةً كَان آمِنَةَُّطُمَِتَ يأته رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كلُّ مكان يأتِيهَا رِزْقُهَا رغَدًا مِن كلُّ مَكانٍ فَكَفَد بأَنْرُ مِن اللههِ فَأَذاقَ اللهَّ لِباسَ الجوع وَالخَوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون